توقفنا امس يا عم عند نهاية الاية السابعة والاربعين بعد المئتين من سورة البقرة بعد ان شرح الامام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم فتح الله عليك يا ولدي فاخبرني باخر ما قاله الامام قال الامام إن بعض المتأولين ذهبوا إلى أن هذا من قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقيل هو من قول شمويل وهو الاظهر قال ذلك لبني إسرائيل لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج فأراد أن يتمم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه فقال تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء صدق الله العظيم صدق الله العظيم اذا يا ولدي نستطيع الان مواصلة لقائنا مع مولانا الامام هيا بنا الى الكتاب الجامع ومولانا الامام القرطبي والان يا اخواني ننتقل الى الاية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أي اتيان التابوت والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام فكان في بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة جالوت وأصحابه في قول السدي وسلب التابوت منهم وهذا أدل دليل على أن الأصيان سبب الخذلان وهذا بين قال النحاس والآية في التابوت على ما روي أنه كان يسمع فيه انين فإذا سمعوا ذلك ساروا لحربهم وإذا هدأ الانين لم يسيروا ولم يسير التابوت وقيل كانوا يضعونه في مازق الحرب فلا تزال تغلب حتى عصوا فغلبوا وأخذ منهم التابوت وذل أمرهم فلما رأوا آية الاستلام وذهاب الذكر انف بعضهم وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملاؤهم أن قالوا لنبي الوقت ابعث لنا ملكا فلما قال لهم ملككم طالوت واجعوه فيه كما اخبر الله عنهم فلما قطعهم بالحج سالوه البينة على ذلك هذا في قول الطبري فلما سالوا نبيهم البينه على ما قال دعا ربه فنزل بالقوم الذين اخذوا التابوت داء بسببه على خلاف في ذلك قيل وضعوه في كنيسه لهم فيها اصنام فكانت الاصنام تصبح منكوسه وقيل وضعوه في بيت اصنامهم تحت الصنم الكبير فأصبحوا وهو فوق الصنم فأخذوه وشدوه إلى رجليه فأصبحوا وقد قطعت يد الصنم ورجلاه وألقيت تحت التابوت فأخذوه وجعلوه في قرية قوم فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم فلما عظم بلاؤهم كيفما كان قالوا ما هذا الا لهذا التابوت فلنرده الى بني اسرائيل فوضعوه على عجلة بين ثورين وارسلوهما في الارض نحو بلاد بني اسرائيل وبعث الله ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا على بني اسرائيل وهم في امر طالوت فايقنوا بالنصر وهذا هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الرواية وروي ان الملائكة جاءت به تحمله وكان يوشع بن نون قد جعله في البرية فروي انهم رأوا التابوت في الهواء حتى نزل بينهم قاله الربيع بن خيثم وقال وهب بن منبه كان قدر التابوت نحو من ثلاثة اضرع في لرعي وقرأ زيد بن ثابت التابوه وهي لغته والناس على قراءته بالتاء وقد تقدم وقرع حميد بن قيس يحمله بالياء وقوله تعالى فيه سكينة من ربكم وبقيه اختلف الناس في السكينة والبقية فالسكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمانينه فقوله تعالى فيه سكينة اي هو سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من امر طالوط ونظيره فأنزل الله سكينته عليه أي أنزل عليه ما سكن به قلبه وقيل أراد أن التابوت كان سبب سكون قلوبهم فإنما كانوا سكنوا إليه ولم يفروا من التابوت إذا كان معهم في الحرب وقال ابن عطية والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى وفي صحيح مسلم عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن وفي حديث أبي سعيد الخدري أن اسيد بن الحضير بينما هو ليله يقرأ في مربده الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لاصبحت راه الناس ما تستتر منهم وقرجه البخاري ومسلم فاخبر صلى الله عليه وسلم عن نزول السكينة مرة ومرة عن نزول الملائكة فدل على ان السكينة كانت في تلك الظلة وانها تنزل ابدا مع الملائكة وفي هذا حجة لمن قال ان السكينة روح او شيء له روح لأنه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يعقل والله أعلم وقوله تعالى وبقية اختلف في البقية على أقوال فقيل عصى موسى وعصى هارون ورضاب الألواح لانها انكسرت حين ألقاها موسى قاله ابن عباس وزاد أكرمة التوراه وقال ابو صالح البقيه عصا موسى وثيابه وثياب هارون ولوحان من التوراة وقال عطية ابن سعد هي عصا موسى وعصا هارون وثيابهما ورضاض الالواح وقال الثوري من الناس من يقول البقية قفيزا من في تصد من ذهب وعصى موسى وعمامة هارون ورضاب الألواح ومنهم من يقول العصى والنعلان ومعنى هذا ما روي من أن موسى لما جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجل ألقى بالألواح غضبا فتكسرت فنزع منها ما كان صحيحا وأخذ رضاض ما تكسر فجعله في التابوت وقال الضحاك البقيه الجهاد وقتال الأعداء قال ابن عطيه أي الأمر بذلك في التابوت إما أنه مكتوب فيه وإما أن نفس الاتيان به هو كالأمر بذلك واسند الترك إلى آل موسى وآل هارون من حيث كان الأمر مندرجا من قوم إلى قوم وكلهم آل موسى وآل هارون وآل الرجل قرابته وقد تقدم والآن ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر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 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله, صدق الله العظيم صدق الله العظيم وفيه إحدى عشرة مسألة الأولى قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود فصل معناه خرج بهم فصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع قال وهب بن منبه فلما فصل طالوت قالوا له إن المياه لا تحملنا فادعوا الله أن يجري لنا نهرا فقال له طالوت إن الله مبتليكم بنهر وكان عدد الجنود في قول السدي ثمانين ألفا لم يتخلف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض والابتلاء الاختبار والنهر والنهر لغتان واشتقاقه من السعه ومنه النهار وهكذا يا ولدي فقد ادركنا الوقت وأعلم أنك تريد سماع بقية القصة قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نكملها مع مولانا الإمام القرطبي